Altyazı M.K. للأعادي بالزنادي منهم كل بنان طاربا بالسيف عادي جهزوا لحدي فإني لا أبالي بالسوادي من يعش لله يمضي بادلا كل العتادي في الشام للجنان للصعود والحنان من يعش لله يروي من دماه في السنان أرضنا صارت يبابه أرضنا قشف سلابه من بني جلدي عدات كالطغاة الخير جابه لا أباني من الثقالة والهزالة إنه نور تجلى ربنا الله تعالى أباطي وفرقا ساقها الآيات صدقا نجعتي في نجاتي جوسقي فيه حياتي رافعا راسي عزيزا مخبتا لله ذاتي سوف أمضي في طريقي كاسحا طوقي وضيقي مرحبا بالموت أهلا طيق نفسي الموت طيقي <تصفيق> التي حي على التي انما الصبر لا أعاني من أحصريهم, في عليهم انك لست سلاما للعدا وسنزدهم احصرهم واحصديهم في صيصهم اريهم انك محمد في لباب ما تعبد غير رب الحق أسجد شاريا روحي بعسجد سوف أمضي كالمثنى كابن عمر والمهنى حيدر الأبطال لما قارعوا للشر سنا سوف أمضي كالمثنى كابن عمر والمهنى حيدر الأبطال لما قارعوا للشر سنا <تصفيق> إنني لا <دهار> أسجر للعدانة <تصفيق> لا لست أغفر في الضرابي سيء زمجر مدحضا فالله أكبر <تصفيق> ثم أسعى ثم أحدر هيا لا الحرب بأبري سوف أمضي لا أبالي إن تعد لي وبالي كالسواد على الليالي حاصدا كل الحيالي سوف أمضي للحمية للأمان للرزية إنما المخموم حقا من عدا نحو المنية أيها البتار أبحث في دماغهم لا تقهر لا تخادل او تعدر سوف امضي سوف سوف امضي سوف امضي حتى قولي فاق نبضي حتى قولي فاق نبضي حتى قولي فاق نبضي